بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام ورحمة الله على أليه صحيح وعلا قال إذن قال المراد رحمة الله تعالى إذن وهذا هو الحرف الثاني من حروف المعاني الثلاثية قال إذن حرف ينصب الفعل المضارع بثلاث شروط الأول أن يكون الفعل مستقبلا فإن كان حالا رفعا كقولك لبن يحدثك إذن أظنك صادقا الثاني الشرط الثاني أن تكون مصدرة فان تاخرت الغيت حتما يعني وجوبا نحو أكرمك, أكرمك إذن وإن توسطت افتقر ما قبلها لما بعدها مثل ان تتوسط بين ابتداء وخبره وبين الشرط بجزائه وبين القسم ويجابه وقبل إلغاءها ايضا كنا متأخرة يعني بين شيئين متلازمين افتقر ما قبلها لما بعدها ماذا يفتقر لما قبلها لما بعدها إذا وقعت بين شيئين متلازمين المتذاع والخبر شيء أنا متلا زمان القسم وجاب شيء الشرط وجزاؤه شيء أنا قال ابن مالك رحمه الله تعالى وشد النص بإذن بين ذي خبر وخبره ما معنى ذي خبر صاحب خبر وخبره ولماذا يقول ذي خبر لماذا ما يقول المتذاع ذي خبر قد يكون من باب إنا من باب كان من باب كاد من باب الأحرى والنشبهة بليس من باب مرادها صار من باب لا النافع للجنس هذا هو هذا خبر عن خبري وعلى في قول الراجز لا تتركني فيهم شطيرا إني إذن أهلك وأطيرا وأجاز ذلك بعض الكوفيين متأوله الأصريون على حذف الخبر والتقدير إني لا اقدر على ذلك ثم استأنف بإذن فنصبا إني لا, أقدر على... إني لا أقدر على ذلك إذن أهلك وأطير جملة مسانفة جديده قال وإن تقدم حرف عطف فيها وجهان للغاء والإعمال واللغاء أقود بها قراءة سبعة وإذا لا يلبثون وفي بعض الشواد وإذا لا يلبثون على الإعمال. الثالث ما معنى الثالث الشرط الثالث الشرط إذن ألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم بغير القسم ايضا وماذا ولا النافية ولا النافية لان نافي لن فيك الشيء الواحد والقسم نقسم به كشيء واحد اذا لا يخيب سعيك اذا والله لا يخيب لا يخيب لا يخيب إذن والله لا يخيب سعيك كثير كثير يعني الشواهد وشواهده كثيرة اذا والله نرميهم بحرب يتشيب الطهر من قبل المشيب إذن والله طيب قال الله يصل بين وين ت القسم فإن فصل بينه وين بغيره إذن زيد يكرمك وين فصل وينفصل بالقسم لم يعتبر لماذا لأن القسم ونقسم بك الشيء الواحد تكتب هذا التعليل لأن القسم ونقسم بك الشيء الواحد قال لم يعتبر إذن والله يكرمك و بالعصور الفصل بالضرف نحن اذن غدا نكرمك واجاز ابن باب شاد الفصل بالنداء والدعاء قال نحن اذن يا زيد احسن اليك واذن يغفر الله لك يدخلك الجنه قال ولم يسمع شيئا من ذلك فالصحيح منعه قال واجاز الكسائي ويساء الفصل بعمر الفعل وفي الفعل حينئذ الوجهان والاختيار عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع بعض العرب يلغي إذن مع استيفاء الشروط وهي لغية نادره ما معنى اللغيه تصغير اللغه نادره قال حكاها عيسى عيسى من عيسى بن عمر اللحمي الذي كان صاحب الغريب وكان ربما اضحك الناس عليه فحصل من ذلك على شر وذات مرة يعني سقط من ظهر حماره فانكسرت يده فهو على ذلك الحال فاذا هو يقول ما لك ام تكاكتم علي كئكم على ذي جنتين ان فرقعوا فاجتمعوا يضحكون وتركوه بدون ماء أن, يع... ان يعصب على ذي او يعني ينقلب ربما جنى عليه هذه يعني الغريب الذي كان يستخدمه والوحشي والكلام والكلام الوحشي الذي كان يتأممه قالوا وبعض القالاء وهي لغية تنحكاها عيسى واسيبويه سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر قال ولا يقبل قول من أنكرها ولا يقبل قول من أنكرها هي لغية تلتفت على ما هي عليه ويتعلق بإذن مسائل الأولى ذهب الجمهور أنها عرف كما تقدم ذهب بعض الكوفيين إلى أنها سمون وأصلها إذا والأصل أن تقول إذا قئتني أكرمتك فحذف ما يضاف إليه وعوض منهم بالتنوين صحيح أنها حرف قال ثم اختلف أنها ثم اختلف القائلون بحرفيتها فقال الأكثرون لماذا يا إخوة لأن إذا اختصت بالماضي ولا يأتي بعضها المضارع إلا نادرا وأما إذن بماذا اختصت بالمضارع ولا يأتي بعدها الماضي إلا نادرا اذا فاذا اسم وتلك ما هي وتلك حرف مل واذا من واذا من واذا اسم لماذا اسم لانها لانها بارك الله فيكم اداه شرط غير قازمه فلها فعل شرط ولها جواب شرط وهذا شان ماذا شأن اسماء الشرط شان اسماء الشرط, الشرط قال ثم اختلف القائلون بحربيتها فقال انها بسيطة ما معنى بسيطة غير مركبة مسموعة لن مسموعة اذن, يعني مسموعه إذن قال وذهب الخليل في أحد قوليه إلى أنها مركبة من إذ وان من إذ وأن واختلف القائلون بأنها بسيطة فذهب الأكثرون إلى أنها ناصر بنفسها هذا القول الراجح وذهب الخليل فيما روى عنه أبو عبيدة إلى أنها ليست ناصبة بنفسها وهذا قول ضعيف قال وأن, وأن بعدها مقدرة يعني تنصب بأن مقدرة بعدها وإليه ذهب الزجاج والفارسي الصحيح أنها ناصبة بنفسها أن ليس لديهم مستند في إثبات هذا لأن الأصل عدم التقدير ولم يرد عن العرب التصريح بان بعد إذن لم يرد عن العرب التصريح بان بعد إذن ولو مرة في الحياة ولو مرة ولو في شعر عربي واحد ولو في بيت شعر واحد ما ثبت هذا عن العرب إذا هذا قول مرجوح قال الثانية المسألة الثانية قال قال سيبوي قال سيبوي في إذن معناها الجواب والجزاء معناها الجواب والجزاء فحمله قوم منهم الشلوب الشلوبين على ظاهره وقال إنها الجواب والجزاء في كل موضع فهمتم الآن يعني تعميم وتكلف تخريج ما خفي فيه ذلك وحمله الفارسي على أنها قد ترد لهما وهو الأكثر وقد تكل للجواب وحده نحو أن يقول القائل أحبك فتقول إذن أظنك صادقا فلا يتصور هنا الجزاء أنا مجرد إخبار جواب هي مباحث هذه حروف المعاني من جميع العلم المجموع مرة أحد محيان بنصه لأن الجنة الداني مرجع نقل عنه العلماء والأئمة نقل عنه العلماء والأئمة قال وقال بعض المتأخرين إذا وإن دلت على أن ما بعدها مسبب عما قبلها على وجهين أحدهما أن تدل على انشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها في ثاني حال فإذا قال أزورك فقلت إذا أزورك فإنما أردت أن تجعل فيه فعله أن تجعل فعله شرطا للفعل وإنشاء الشابية وفي ثاني حال من ضرورته أنها تكون في القواب الفعلية في زمن المستقبل ولك الثاني أن تكون مؤكده مؤكدة ما كذا جواب؟ ارتبط بمتقدم او منبه على سبب حصل في الحال نحو انا اثي ثني اذا اتك والله اذا أفعل واذا اظنك صادقه تقول لمن حدثك فلو حذفت اذا فهم الربط واذا كان بهذا المعنى في دخولها على الجمله الصريحه نحو يقوم زيد عمر قائم النظر دخولها في القملة الشرطية قال والظاهر القواز والظاهر الجواز يعني على القياس على القياس على القياس قال الثلاثة إذا وقع بعد إذن الماضي مصحوبا باللام كقوله تعالى إذن لا أذقناك في الظاهر أن اللام جواب قسع المقدر قبل إذن وقال الفراء اللام مقدره قبل إذن والتقدير لو ركنت لا ذقناك في كل موضوع ما يليق به. قال الرابعة اختلف النحويون في الوقف على إذن، فذهب الجمهور الى أنها يوقف عليها بالليل شبه بالمنور المنصوب وذهب بعضهم إلى أنها يوقف عليها بالنون لأنها بنسلة أن ولن ونقل عن البرد نقل على الوقف بالنوم قال الخامس الخامس اختلفها النحويون أيضا في رسمها على ثلاث مذاهب أحدها أنها تكتب بالألف قيل وهو الأكثر وكذلك رسال في النصحف لكن النصحف لا يقس عليه لكونه خط الصلاحي خط الصلح عليه قال ونسب هذا القول المازين فيه نظر لأنه إذا كان يرى الوقف عليها بالنون كما نقل عنه فلا ينبغي أن يكتبها بالالف والثاني أنها تكتب بالنون قيل وإليه ذهب المبرد الأكثرون وعن المبرد أشتهي أنك يد من يكتب إذن بالالف أنك يد من يكتب إذن بالالف قالها المبرد لأنها مثل أن ولا لا يدخل التنويم في الحروف هذا هو الرائح والثلاثة تفصيل فإن الغية كتبت في يضع فيها وإن, عم وإن آآ عملت آآ كتبت في النون. وهذا تفصيل وقال صاحب رصف المباني والذي عندي فيها الاختيار أن ينظر فين وصلت في الكلام كتبت في النون عملت أو لم تعمل كما يفعل بأمثالها من الحروف وين عليها كثيرة في الالف لانها الذال مشبهه بالاسوان المنقوصه مثل عيدا ودمن والله اعلم اسفل المبنى يمثل المالقي احمد بن عبد النور, الم... النور المالقي من علماء الاندلس ان شاء الله انه يرزقكم الخير الحمد لله